أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آل ان تنزل الكتاب لا ريب فيه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 اعوذ إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشناده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتعفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى غيرهم تَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَدْبَرُوا صَرُّوا رَبَّنَا أَدْبَرْنَا وَسَمِعْنَا لِنَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَاكَ لَنَفْسِهِدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعَمْلَنَّ نَجَحَنَّ لَأَمْلَنَّ نَجَحَنَّ مِنَ الْجِنِّ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَجْمَعِينَ ذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فخصوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جذوع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 ما ارادوا ان يخرج منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب بالاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكرد ايات ربه ثم أعلم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 126. ويصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 127. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون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 الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر